بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنتحل بهذا البلد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 فُتِحَ الْمَعْقَبَةُ أَلَمْ تَكُنْ فُتِحَ الْمَعْقَبَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ, رقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي